السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعقيبي على فيديو ألف ختمه قرآن في رمضان تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية حبيبي أنا مش محتاج أقول لحضراتكم أني لا أذكر في دروسي إلا حديثا من البخاري أو مسلم أو من الأحاديث التي صححها أو حسنها علامة العصر الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة فهذه أمانة بيني وبين ربي سبحانه وتعالى ثم أمانة بيني وبين حضراتكم لما ذكرت في هذا الفيديو ان احنا ممكن نعمل ألف ختمة قرآن ونحصل على تلتمائة أصر في الجنة تكلمت هنا عن فضل صورة الإخلاص وذكرت حديثين صحيحين الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن واضح كده يعني لو قرأنا قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأننا قرأنا القرآن كله تمام ولكن في الثواب وليس في الإجزاء واللي ما اسمعش المعلومة دي قبل كده بنقول له إن احنا لو دخلنا في الصلاة قلنا الله أكبر ولم نقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأنا كل هو الله أحد ثلاث مرات فكأننا قرأنا بالكرآن كله تمام فلو كم من الصلاة بالمنظر ده فالصلاة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم الكتاب إذن فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا أجر وثواب كراءة سورة الإخلاص اللي يقول هو الله أحد فقال كل هو الله أحد تعدل ثلث الكرآن حديث الثاني رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة فقلت بناء على الحديثين دولا حبيبي قلت لو اننا صلينا ركعتين قيام ليل تمام؟ وقرأنا أي عدد ولم أحدد عددا بعيني قلت أي عدد هنقرأ الفاتحة في الرقعة الأولى ونقرأ أي عدد من سورة الإخلاص اللي يقول هو الله أحد أي عدد تتحدده ف... وفي الرقعة الثانية هنقرأ برضو بالفاتحة ونقرأ قل هو الله أحد أيضا بأي عدد ثم ذكرت قلت سأذكر لكم عددا ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل المثال علشان يتوافق مع عنو... عنوان الفيديو فقلت فلو اننا صلينا بالفاتحه وبعدها بكل هو الله احد خمسين مره وقلت نقدر نحسبها بالمسبحه الالكترونيه يبقى في صبعنا كده ما مشكلة خالص وانا بصلي وبدأ بعلم عليها ما فاش مشكلة خالص وبين الحين والحين انظر اليها هذا لا يشغلنا في الصلاة بفضل الله تمام فقلت لو قرأنا في الركعة الاولى الفاتحة وقول هو الله احد خمسين مرة قلت ليس على سبيل التحديد لان التحديد هنا يبقى بدعه واضح كده ثم في الركعه الثانية برضو هنقرأ كل هو الله أحد بعد الفاتحة نقرأ كل هو الله أحد خمسين مرة قلت يبقى احنا قرأناها كده دي مئة مرة في تلاتين يوم اللي هم شهر رمضان يبقى كام؟ يبقى ثلاث تلف مرة ثلاث مرة لو أسمناها على ثلاثة لأن كل ثلاث مرات بحسب ختمه قران تمام يبقى كده كأننا ختمنا ألف ختمة في الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا ليس معناه برضو من الناحيه التانية ليس معناه ان احنا مش هنقرأ القرآن ونكتفي بصوره الاخلاص قلت لا قلت دي حاجه بعيده تماما عن التهجد وعن التراويح هنصلي الترويح خلف الامام وفي العش الاواخر هنصلي خلفه التراويح والتهجد والركعتين تندل حاجه كده لوحدها بينا وبين ربنا ما حدش يطلع عليها واضح كده حبيبي فقلت ان احنا بالو... بال... بفضل لما نقرأ كده 3000 مرة في الشهر ليس على سبيل التحديد قلت اللي عايز يزود يزود واللي عايز نقص نقص انما فقط انا بس بذكر العدد عشان يتناسب مع عنوان الفيديو واضح كده فقلت يبقى احنا لو قررانها ايه كل يوم 100 مرة 50 فراقع الاولى 50 فراقع تانية مع الشهر يبقى 3000 مرة يبقى كده كأننا ختمنا القرآن 1000 ختمة تمام قلت إن لما نقسم الثلاث تلاف على عشر مرات اللي هي من قرأ أقول هو الله أحد عشر مرات بان الله له بيتا في الجنة فكأن الواحد فاز بثلتمائة أصر في الجنة فأرسل لي بعض أحباب جزاهم الله خيرا قالوا لي يا شيخ محمود يعني هو موضوع جميل جدا وخطير جدا وثوابه يفوق الخيال لكن بس نخشى بالكم نخشى أن تكون بدعة بسبب مسألة تكرار الصورة فأنا بطمئن حضرتكم تكرار الصورة التي ورد ثوابها في صحيح السنة ليس من البدعة ما الدليل على ذلك خذوا الدليل عشان يطمئن قلبكم بفضل الله في الحديث الذي رواه ابن ماجا بإسناد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعض أهل العلم لكنه لا ينزل بحال من الأحوال عن مرتبة الحسن يبقى حديث حسن رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها طبعا حضراتكم عارفين النبي كان بيصلي قيام من إيه بقد إيه والوقت نكام فيه بركة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل خلفه ابن مسعود أخبر ان النبي صلى في اليوم ده ركعتين فقط صلى بصورة البقرة ثم بصورة النساء ثم بصورة آلة عمران مشيش حتى بالترتيب لا مشي خد البقرة الأول وبعدين صورة النساء وبعدين صورة آلة عمران وبعدين بيقول ايه بيقول وركع فكان ركوعه قريبا من قراءته ثم قام فكان قيمه قريبا من قراءته ورقوعه تخير وسجد فكان سجوده قريبا يعني كله زي بعضه تخيلوا حضراتكم فشوف بقى صلاة نبقى ديه فتخيلوا بقى حضراتكم لما النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر شاهد على هذا لما النبي ياخد آية واحده فقط ويفضل يكررها طول الليل ساعات طويلة جدا آية واحده فقط يكررها يصلي بها ايه هي الآية قال ابو ذر وهي قول الله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله أكبر يبقى إذن تكرار الآية مش حرام في الصلاة بل كثير من السلف كانوا يكررون آية وحيدة يصلون بها الليلة كلها نعم ثبت ذلك عن عدد من السلف كانوا يصلون الليلة كله بآية واحدة بعد الفاتحة. بعد الفاتحة يكررون تلك الآية وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله أكبر يبقى إذن تكرار الآيات في الصلاة من اجل مثلا انسان يستشعر معنى معين في هذه الايه فيظل يرددها ويكررها ويطول ان شاء الله حتى ساعة ساعتين ويصلي بس يكون قرأ الفاتحة لا بأس بهذا ابدا فأنا عشان كده اخترت لحضراتكم صورة الإخلاص وقلت لن أتقيد بعدد حتى لا تكون بدعة اللي يقرأها في الصلاة ألف مرة براحته اللي عايز يقرأها خمسين مرة براحته اللي ميت مرة براحته اللي عشرين اللي تلاتين اللي متين كما تشاءون لم أحدد عددا لكن قلت هذكر عدد على سبيل المثال حتى يتناسب مع عنوان المقطع إنما لم أحدد عددا لإن تحديد العدد يصبح هنا بدعة أنا أحدد لك عدد لكن فقط قلت هذكر عدد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ومدام ثبت فضل صورة الإخلاص في حديث صحيح فتكرارها رجاء الثواب لا بأس به أما بقى تكرار صورة, بالك بقى تكرار صورة لم يثبت فضلها في حديث صحيح ونرجو هذا الفضل في الصلاة فهذا هو البضعة يعني مثلا على سبيل المثال سورة ياسين سورة عظيمة من سور القرآن وأي سوره من القرآن سورة عظيمة فالقرآن كله عظمة تمام لكن لما, لما نقول من ناحية العلميه كل الأحاديث شوف اللفظ كل الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين كلها أحاديث ضعيفة لم يثبت ولا حديث في فضل سورة ياسين لكنها صورة من القرآن لها فضل عظيم لكن عشان نقول ان في حديث ورد في فضل سورة ياسين ما ولا حديث كلها حديث ضعيفة فلو انا قرأت سورة ياسين رجاء فضل معين سمعت في حديث ضعيف وكررته هنا تكون البدعة لاني انا بعمل حاجة رجاء شيء معين هو اصلا مش موجود واضح كده او مثلا واحد يقرأ سورة كذا رجاء الرزق مثلا او سورة كذا او تمام؟ إنما سورة الإخلاص ورد فيها حديث صحيح جدا وواضح جدا في البخاري ومسلم كل هو الله حتى تعديل ثلث القران تمام كده؟ يبقى إذن لما حد يقول بس النبي ما عملش كده ما كررش أقوله لا النبي عمل كده والدليل ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن أبو ذر رضي الله عنه قال قام النبي بآية حتى أصبح يرددها وهي قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يبقى النبي عمل كده؟ كده صلى الله عليه وسلم. بالإضافة حاجة تانية بقى أقولها واختم بيها الصحابي اللي كان بيصلي بالصحابة لما أمر النبي سرية والحديث رواه البخاري ومسلم النبي أمر رجل عشان يصلي بالمسلمين وهم خارجين لسرية فكان هذا الأمير كان يصلي دائما بالفاتحة ثم سورة أخرى ولازم بعد السورة يقرأ سورة الإخلاص في كل ركع لازم سورة الإخلاص فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه فقال سلوه لما يفعل ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها قال أخبروه أن الله قد أحبه لحبه إياها ان ربنا حبه لحبه لصورة الإخلاص أظن واحد يقول إيه بس النبي ما عملش كده أي نعم النبي ما عملش كده ورغم أن رجل عمل كده والنبي ما كانش بيعمل كده إلا أن النبي أقره على ذلك صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عند البخاري سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تكرار هذه الصورة في صلاته فقال يا رسول الله لأني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة واضح كده بلاش ده كله أختم بمعلومتين صويرين هو سيدنا عمر لما تكلم مع سيدنا أبي بكر في مسألة جمع الكرآن فأبو بكر قال له إن النبي لم يفعل ذلك فقال عمر لكنه خير يا أبا بكر فقال فما زال عمر يكررها حتى يعني انشرح صدري لذلك فأتيت بزيد بن ثابت وأمرته أن يجمع القرآن. الله تم هم جمعوا الكرآن وهو النبي عمل كده لا النبي ما عملش كده لكن الأمر ده فيه له أصل في الشرع فجمعوا القرآن، وسيدنا عثمان جمع الجمعة الأخيرة للكرآن واضح كده طيب آخر حاجة صلاة الترويح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين يوماً أو يعني يوم واليوم الثاني صلى بهم واليوم الثالث لم يرضى أن يخرج لهم فلما سئل عن ذلك قال خشيط أن تفرض عليهم طب جيه بقى في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل المسجد لقى بعض الناس بيصلي الترويح اللي بيصلي لوحده اللي بيصلي مع جماعة الناس بتشوش على بعضها فجمعهم على إمام واحد لكي يصلوا خلفه أيوة بس النبي ما عملش كده ما خليش المسلمين يصلوا ورا الشهر كله تمام لكن الأمر ده له أصلم في الشرع ففعله عمر بن الخطاب وما زال يفعل إلى يومنا هذا فإطمئنوا حبيبي نحن الحمد لله لا نبتدع في دين الله ولسنا من هذا الصنف الذي يؤلف شيئا من اجل اي شيء بفضل الله الحمد لله ربنا لا نريد الا وجه الله ولا نريد الا اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا بأس بتكرار سورة معينة وليكن مثلا سورة الإخلاص للثواب العظيم الذي ورد فيها أن كل ثلاث مرات اكتب لنا ختمة كاملة من القرآن لا بأس بتكرارها ولن أحدد عددا كما تشاءون يقرأ الفاتحة في الرقعة الأولى وعايز تقرأها خمسين مرة أشين مرة مئة 100 مرة ألف مرة كما تشاءون في الرقعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد تكرروها كما تشاءون تاخدوا الثواب على قدر ما ترددون وتكررون تلك الصورة أنا بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته